ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم العبود لا هي تنقلبهم جَهِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْذَرْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ أَن رأو أنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وهو السميع العليم بل قالوا اطغىت احلام بل بل هو شاعر ليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما قبلهم لهم من قرية اهلاكنا افهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا يرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا وما ما كانو خالدين ثم فأنجيناهم ومن نشاء فقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا مَا أَحَسَّ ضُبًا هم إِذَا Na tao bu ile قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما ذلك تلك دعواهم فجعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسبتا فسبحان الله رب العرش لا يصفون لا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ قَشْيَتِهِ ومن يقل منهم انهم ونجزيه جهنم كان أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ سَارَتْ قَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ من الماء كل شيء حي، أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم واجعلنا في هاي فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقضر قلوا في فلك يسبحون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 قالوا يا من هو عبد الله ورسوله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 ta na ulai أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ي وَل إَِّا ْتَتهُمَّ تبحَكُم مِ النَّظَابِرَبْ بِنْكَ ل يَقُولَُّ يَ وَيْلَ مَائِ النَّكُم ونضع الموازين القشط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب بسم من خردل أتينا بلاه وكفانا حاشي. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الشاعة مشفقون قال لقد كنتم أن قال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَوْطِقُونَ فرجوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء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 التي الدكتور محمد Dzięki يا تلك كانت تعمل إنهم كانوا قوم سوء وَأَذَّنْ خَلْلَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 ورقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وتخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين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 وكنا لهم حافظين وأيوب إذنا رحم <تصفيق> الراحمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق Gerilim> استجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرا اللهم إستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِهِ أَنْهَا إِذْ مَاذَا لا تفرني فردا وأنت خير الواجد فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا صعشعين والتي احصنت فرجها فنفرنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجل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 من النابلسي لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالد لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكتها يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بزأنا أول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الدنيا من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيها ظل ظل لقوم عابدين، وما. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ عي ضممت عدن، إنه يعلم الجهر وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاهم إلى حين قال رب احكم بالحق